الوحدة الرابعة عشرة الحج والعمرة الدرس التاسع والسبعون الحوار الأول انظر واستمع متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسلوح والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد متى العطلة يا جميل؟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 أسور المسجد النبوي وأين تقضي أيام العيد أقضيها في مكة أو في المدينة بما تشعر في مكة والمدينة أشعر بالسرور الحوار الثاني انظر واجتمع كيف اعتمرت يا أبي وصلت إلى الميقات عند شروق الشمس وماذا فعلت في الميقات لبست ثوب الإحرام ولبيت بالعمرة ومتى وصلت إلى المسجد الحرام وصلت بعد العصر بما شعرت في المسجد الحرام شعرت بالسرور كم شوطا طفت حول الكعبة طفت سبعة أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم وماذا فعلت بعد ذلك سعيت بين الصفا والمروك سبعة أشواط ثم حلقت رأسي وأين خلعت ثوب الإحرام خلعته في الفندق والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد كيف اعتمرت يا أبي وصلت إلى الميقات عند شروق الشمس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 ثم حلقت رأسي وأين خلعت توب الإحرام؟ خلعته في الفندق الحوار الثالث انظر واستمع متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال ومتى ينتهي؟ ينتهي بعد غروب الشمس هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم جمعا وقصرا وقت الظهر ومتى نذهب الى مزديفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا وماذا نفعل بعد ذلك نذهب إلى منا في الصباح ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا وماذا نفعل بعد ذلك نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاظة ومتى نطوف طواف الوداء بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر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 ومتى نذهب الى مزدريفة نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا وماذا نفعل بعد ذلك نذهب الى منى في الصباح ونرمي الجمره الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا وماذا نفعل بعد ذلك نذهب الى المسجد الحرام لطواف الافاظة ومتى نطوف طواف الوداء؟ بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر